بنا الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله فضل الصلاة وتم تسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها الأخوة الأخوات من مشاهدي قناة اقرأ ورحبوا بكم وأنا مسرور والله من كل قلبي بتجدد اللقاءات معكم وأشعر بنوع من الامتنان لكم عليا وذلك إلا أنكم اخترتم حقيقة متابعة هذا البرنامج ويعني فيه نوع مشقة علي وانشغال لأني سأجتهد حقيقة في أن أحترم أوقاتكم وأن أعطيكم إن شاء الله تعالى ما تؤمنون من الفائدة ورحب بكم من كل قلبي ورحب بأبنائي وإخواني الله الشباب وصلى الله أن يزيكم خير الجزاء على حضوركم معنا اليوم سنتكلم عن أمنا قد يتبادر إلى الذهن عن أمنا يعني أم المؤمنين عائشة أو أم المؤمنين خديجة أو لا أنا سأرحل بعيدا أكثر ليست عن زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بل هي أم من أمهاته وهي من مصر وولدها هو جدنا هو جد النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي نسب النبي صلى الله عليه وسلم بولدها اللي هي من؟ هاجر أحسن هاجر تتميز بأشياء هاجر هي أول من سعى بين الصفة والمروه هاجر هي أول من سكن في الحرم هاجر هي أول من شرب من زمزم هاجر يعني طبعا لها بعد ذلك مميزات في تربيتها لولدها إسماعيل لما جاء الشيطان وكان إبراهيم عليه السلام يذبح ولده في القصة المشهورة ثم أقبل الشيطان إليها ورمته إلى آخر ذلك من أبرز ما يميز هاجر نحن لو ذهبنا نتكلم عن سيرة هاجر ربما لن ننتهي يعني إلا بعد ساعة وساعة ونصف الحلقة لا تتجاوز 25 دقيقة لكني سأتكلم عن أمر مهم تميزت به هاجر وهو وهو سرعة الاستجابة لأمر الله والاستسلام لأمر الله سأتكلم عن الاتباع عندها الاستسلام تعريف الإسلام إيش؟ نحن حفظنا ونحن صغار ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشركة. هذا حفظنا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة أن يكون الإنسان إذا جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى ما عنده في المسألة قولان ما دام الله تعالى أمر معناه سمعنا واطعنا انتهى الموضوع نفذ وأنت ساكت سواء يعني اقتنعت أو لم تقتنع عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت إليها أمرأة فقالت لها يا عائشة يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تسأل تقول ليش الحائض؟ الآن هي طبعا لو جاء الحيض للمرأة في رمضان فإنها ستترك شيئين ستترك الصوم وتترك الصلاة كلاهما فالمرأة تسأل تقول يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت لها عائشة أحرورية أنت الحرورية هم الخوارج خوارج على الدين قالت أحرورية أنت قالت لا والله لكنني أسأل فقالت لها عائشة أعطتها نص قالت قد كان يصيبنا ذلك يعني الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة سكتنا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى تريديني أقنعك عقليا لن أقنعك عقليا هذا أمر أمرنا الله تعالى به وانتهى الموضوع أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت ماشطتها تمشطها في البيت فكانت بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ملاصقة للمسجد كانت بيوته ملاصقة للمسجد. وكان المسجد يعني مثلا مستطيلا وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة له ومباشرة الباب من البيت على المسجد مباشرة ليست بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وحده بل بيوت بقية الصحابة أيضا فأم سلمة كانت تمشطها ماشطتها فسمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس أنصتوا, أنصتوا. فكانت أم سلمة تتكلم مع الماشطة وتتكلم مع النساء التي عندها نساء مجتمعات يعني فلما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس أنصتوا أنصتوا سكتت وأسكتت الماشطة فقالت لها الماشطة لماذا إنما يكلم الرجال فقالت لا إنما قال يا أيها الناس وأنا من الناس مدام قال أنصتوا أسكت أنصت يا جماعة شدة الاتباع التي كانت عند الصحابيات ينبغي أن تكون عند الناس جميعا أعود إلى هاجر هاجر لما جاء بها إبراهيم عليه السلام مع ولدها إسماعيل جعل معهما جراب فيه تمر يعني كيسا فيه تمر وسقاء فيه ماء قربة صغيرة من جلد فيها ماء جاء وضعهما جاء بهما من من مصر ثم فلسطين ثم جاء بهما إلى واد غير ذي زرع أنت الآن لو تذهب إلى مصر رأيت يعني نهر النيل ورأيت الخضرة ورأيت والجو يعني حتى أحسن من مكة أبرد وألطاف مكة حر شديد تذهب إلى فلسطين تجد أيضا الخضراء والماء وغير ذلك فلما ينقلها إبراهيم عليه السلام من مصر إلى فلسطين ثم يذهب بها مباشرة تحت إلى الجنوب ويذهب بها إلى مكة ويدخل بها بين جبال لأن مكة تعرفون هي بين جبال أصلا لذلك سماها الله تعالى وادي والوادي هو المكان المنخفض بين الجبال فجاء إبراهيم وضعها وضع ولدها إسماعيل سلام عليكم وعطاهم ظهرة نظرة الله يعني لا أنيس ولا جليس ولا قالت يا إبراهيم إلى أين تذهب وتتركنا أنا والولد في البر لوحدنا وما تحتنا إلا الرمضاء والتراب حتى ما في زرع ولا في أوادم عندنا فسكت ومضى قالت يا إبراهيم كيف ماذا فعلت تتركني لأن إبراهيم عنده زوجة ثانية فوقع في قلبها كيف طيب لأجل زوجتك الثانية ترمينا في البر أنا والولد يا إبراهيم فسكت فقالت له آه الله أمرك بهذا في السؤال الجميل إبراهيم ماشي لم يلتفت قال نعم قالت إذن لن يضيعنا رجعت وجلست عند ولدها شدة الاستسلام لأمر الله ما قال طيب نعم لكن الأكل ما يكفي يا إبراهيم طيب تعال اجلس معنا على الأقل يومين ثلاثة حتى نأنس الله أمرك نعم خلص. انتهى الموضوع إذن لن يضيعنا إبراهيم اختبأ وراء ثانية من الثناية هضبه ورفع إيديه وقال ربنا قلبه يتقطع عليهم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة طيب أول طلب فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ثاني شيء ورزقهم من الثمرات لعلهم يا ربي أريد لعلهم يشكرون أريد يا ربي يكون معهم ناس وعندهم أكل حتى تطمئن طيب سؤال يعني سريع هل كان البيت عن الكعبة مبنيا لما وضع إبراهيم ولده وزوجته كانت القواعد أشياء موجودة البيت ما كان مبني قواعد, قواعد لا أسأل عن القواعد البيت ما كان مبني يعني. صح البيت ما كم مبني السؤال كيف قال إبراهيم عند بيتك المحرم وهو ما فيه ما في بيت لأنها كانت قواعد. القواعد موجودة قواعد البيت البيت الحرام أول من بناه الملائكة ثم انهدم فبناه بعض أولاد آدم ثم انهدم فبناه إبراهيم عليه السلام لذلك قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيله ما قال يبني البيت لا حفر وجد قواعد صار يضع عليها الأحجار يرفع القواعد من البيت الشيخ الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم نعم كانت موجودة قبل إبراهيم كانت موجودة في عهد من كان قبله في عهد نوح وغيره واندمرت بالطوفان يعني بيت الله تعالى لذلك قال جبريل اللي هاجر قال هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه لما جاء جبريل ويعني حرك الأرض بعقبه أو بجناحه في روايتين ونبع الماء قال لا هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه بنفس المقاسات الشيخ نفس المقاسات التي كانت وضعتها الملائكة نفس المقاسات الله. طبعا الكعبة الآن ليست نفس المقاسات الأولى الحجر ااا أخرجته قريش لما بنت وقصرت بهم النفقة وإلا الحجر أصلا من الكعبة يعتبر الكعبة ليس شكلها أصلا مربعا أصلا شكلها من جهة يعني زوايا حادة 90 درجة ومن جهة قوس هذا الأصل خلف خلف الحجر لذلك عائشة لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في داخل الكعبة قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة فالذي يصلي اليوم في الحجر يعتبر كأنما صلى في الكعبة لذلك ممكن تسأل واحد مسألة تقول له ما تقول في رجل تعمد أن يولي الكعبة ظهره وصحت صلاته. في الحجر. في الحجر. أنت الآن إذا دخلت جو الكعبة إلى داخل الكعبة وأردت تصلّي وداخل الكعبة تتوجه وين؟ أي جهة؟ توجه شرق غرب شمال جو؟ أي جهة تريد تتوجه؟ وبالتأكيد حتى في داخل الحجر. أنت وأنت تصلي جوا الحجر، أنت في الحقيقة داخل الكعبة، وبالتالي حتى لو أعطيت الكعبة ظهرك وصليت صحيح صلاتك، لكن طبعا لا ننصح إن الواحد يفعلها. حتى الناس أيضاً ما يضطرب بالأمر عليهم ويعملون له مشكلة. نعود إلى إلى قصة الهاجر. هاجر صار لها نوع استسلام مثل ما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أي يكون لهم الخيارة من أمرهم. ما فيه أن الواحد يختار إذا جاء الأمر من الله ما في مجال الاختيار إلا ما فيه إلا سمعنا وأطعنا مثل ما قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فيجب على الإنسان أن يكون هذا هو دابه عائشة قالت أحرورية أنت الصحابة الكرام كانوا إذا جاءهم الأمر وأرادوا أن يقترحوا شيئا في الدين قبل ما يقترحوا يتأكد يا رسول الله ممكن نقترح ولا لا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في في معركة بدر خرج إلى القتال فجاء عليه الصلاة والسلام إلى مكان المعركة وجاء إلى بئر بدر فجعل البئر بينه وبين الكفار ونزل بالجيش فأقبل إليه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله اسمع الأدب قال يا رسول الله هذا الموطن الذي نزلت فيه هل هو أمر من الله تعالى أمرك به فلا نملك إلا السكوت والاتباع أم هي الحرب والمكيدة فقال صلى الله عليه وسلم بل هي الحرب والمكيدة هذا رأي خاص بي. فقال يا رسول الله فبئس الموطن هذا المكان ما يصلح لكن تقدم عن البئر فيكون البئر وراءنا فإذا صار البئر وراءنا نحن إذا عطشنا أثناء القتال نشرب لأن البئر خلفنا أما هم إذا عطشوا أثناء القتال ما يستطيعون يشربوا لأن حتى يصل إلى البئر لا لابد يشق الجيش جيشنا ويشرب وبالتالي ما يستطيع يشق الجيش فيبقون عطاش عطشاء وبالتالي يتعبون أثناء القتال فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرأي ثم تقدم انظر إلى شدة الاتباع الآن ليست القضية عند الصحابة فقط أن يعرفوا الحكم الشرعي القضية أن إذا جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما قال الله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما فيه اختيار طيب مسألة الحكمة الاقتناع بالحكم الشرعي وطبقه أم لا أطبقه عند العجز عن تطبيق الحكم الشرعي كيف يكون التعامل معه هذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى لكن بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم لا نزال نتكلم حقيقة عن يعني القوارير والاتباع للحكم الشرعي أخذ من قصة هاجر التي ذكرناها وأنها لما يعني علمت أن هذا الأمر من الله استسلمت استسلمت خلاص الإسلام هو الاستسلام لله يكون الإنسان كالمريض الذي بين يدي كالميت بين يدي مغسلة يقلبك كما يشاء ويغسله ومثل المريض الذي الطبيب فتح بطنه ويشتغل في عملية معينة ما عنده اقتراح يقول لا يا دكتور بالله المصران هذا أعمل بك كذا ولا لا خلاص أنت مريض وأنا, وأنا طبيب بالنسبة يا شيخ بالمسألة الاتباع يعني حاليا تجد بعض الأشخاص يعني لما يعلم بحكم شيء معين أو أنه يجي حديث معين أنه لا تفعل كذا أو يفعل كذا أو يسن كذا أو يحرم آه. كذا يقول طيب وش الحكمة ليش وش ليش مثلا الرجال ما يلبس الذهب ليش وش بيصير لو لبس بيموت او زي كذا مضر مو مضر فيحاول انه يبحث عن الحكمة واذا انت فات يقول طيب انا خلاص اذا هذا اللي انه انت خائف من كذا انا ما رح يصير انا اضمن لك بس خلني اسوي مم. ان الضرر ما رح يقع انا اضمن لك فيتوقع البني لو مثلا في العمل لو يجي رئيسه ويعطي امر نفذ بدون ما يجي بدون ما يعرف ايش السالفه احسنت ينفذ ينفذ, ينفذ, ينفذ مباشره أمر ربه لازم يعرف الحكي <تصفيق> ايش رأيك يا ابو مروان لا الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنسان ليلعبوا دون احنا عبيد لله سبحانه وتعالى جميل فالانقياد يعني الواجب على الناس يعني مهما كان لو قال والله ليش صلاة الظهر أربعة و ليش الفجر ركعتها مش أزم تقتنع يعني ليش نصلي في المسجد أو ليش ما نصلي أو ليش العمر حلو. ليش السبع أشواط وليش ما نخليها مثلا أربعة ولا أحسنت جميل تنور. ايه فإحنا عبيد لله سبحانه تعالى لأنه مثل ما أشار لو الإنسان خادم عنده و وقال لي آتيني مثلا بقهوة و أعطاه قال اشرب شاي فقال له لا يا أخي أنا أمرك غصب أن الله أحسنت حاجة. يعني هو خادم عنده ولازم أن ينفذ اللي يريده طبعا الواحد إذا أقرب العبودية لله الأصل أنه ينفذ عرف الحكمة ولا لم يعرف هذا أمر الأمر الثاني نحن نعلم أن الله تعالى ما أمر بشيء إلا لحكمة ولا نهى عن شيء إلا لحكمة مثل ما قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا نحن نعبث وإحنا نخلقكم. ويقول الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين إحنا ما ما ما خلقناهم يعني إلا إلا بالحق مثل ما جاء في سورة الأنبياء. أولا نعلم أن الله تعالى الأصل إذا جاء الأمر نفذ اقتنعنا ولا أولنا ناقتنع. الأمر الثاني أن نقتنع تماما أن الله لا يأمر بالشيء إلا لحكمة. قال الخنزير حرام في حكمة عرفناها أو لم نعرفها. قال الخمر حرام عرفناها أو لم. نعرفها. قال صلّي الظهر أربعة حكمة قد يعرفونها من بعدنا. مثل ما يظهر الآن الإعجاز العلمي، ليش حرم الخمر؟ ليش قال إذا سقط الذباب في الإناء اغمسه؟ واكتشفوا في أحد جناحيه ميكروبات في الثاني مضاد إلى آخره؟ ليش حرم الزواج من من أختك من الرضاع؟ أكتشف أن الحليب في خلال السنتين الأولى من حياة الإنسان يؤثر في تكوينه الفسيولوجي والنفسي وغير ذلك فيكون مؤثرا إذا تزوج من بينه يظهر أمراض وراثية أشياء الله سبحانه وتعالى لم يأمر بها تضييقا على العباد لو كان الله عز وجل يريد يضيق هكذا كان قال حرام شرب الماء البارد كذا تضييق عليكم حرام أن تأكلوا اللحم مشوي كلوه فقط مسلوق بالماء تضييق حرام أن تعصروا الفواكه كلوها هكذا برتقال منقى مدري ايش حراما تعصر فقطها كلها هكذا الله تعالى لا يتقصد جل في علا سبحانه وتعالى لا يتقصد جل وعلا اتعاب عبادة وتضييق عليهم لكن المسألة حكم أحسنت وهي ايضا قليلة لذلك الاصل اذا واحد قال لك يا اخي طيب ايش الحكمة يتقول يا اخي ما هو بلازم تعرف ايش الحكمة بدليل مثل ما ذكرتوا اثنينكم المثال انت لو عندك موظف معين وقلت له بالله اطبع لي هذه الورقة بالخط الكوفي. قال لا سأطبعها بالأندلسي أقول لك اطبعها بالكوفي أنا اللي أصرف لك راتبك آخر الشهر والورقة هذه تخصني يعني قال لا أنا غير مقتنع اطبعها بالأندلسي بتقول لها طيب في أمان الله هذه حقوقك وفصل اطلع أو لو عندك خادم قلت له بالله اعمل لي قهوة مثل المثال اللي ذكرها منصور قال لا والله بعمل لك شاي خا لك قهوة قال لا والله بعمل لك شيء <تصفيق> اقنعني إقنعني <تصفيق> ليش تبغى إقنعني إقنعني ليش تبغى قهوة اقنعني حتى لو عندك إقناع لن تقنع حلوة دي تتحكم فيني اقول لك اعمل لي قهوة ولا تفضل الباب ابحث عن عشرين خادم غيرك فنأتي نحن نعمل الله بذلك ويبدأ الواحد يقول اقنعني إن الزنا الآن حرام في السابق أو كان الموسيقى يا شيخ الآن في أحسنت أو, أو الموسيقى, الموسيقى والمعازف الموسيقى. يا أخي ما تؤثر في قلبي الموسيقى ما تشغلني عن الصلاة لا تبدأ تبحث عن أسباب الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمري نفث وأنت ساكت طيب يا شيخ محمد فيه ناس يقولون إحنا نعجز عن فعل بعض الأشياء. أحسنت بعض الأحكام الشرعية. أحكام الشرعية. جميل. طبعا الشرعية خففت عنهم. يعني مثلا لو واحد عجز عن الصلاة مثلاً. أحسن أحسنت الص لوقوف الصلاة أو عن الوضوء أو كذا. الشرعية خففت عنهم. يعني لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما حديث عمر بن الحسين في الصحيحين. قال فيئلم تستطيع فقاعدة. فيئلم تستطع فعلى جنب يعني صح الأصل الواحد يتبع مباشرة إذا عجز. الشريعة جعلت له مخارج مثلا في نعم الدين يسر مثل ما ذكر صالح يعني حتى في أكل المحرمات الله سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثمع عليه لو أكل خنزير مضطر واحد يموت في البر صح واضطر أنه يأكل خنزير وهو لم يبغي ولم يعتدي وأكل بقدر ضرورته أحسنت أيضا أحسنت أيضا هي يقيسها بينه وبين الله سبحانه وتعالى بينه بالرب رب أحيانا يتمدون في الاضطرار يعني إحنا كنا مرة مسافرين على خطوط أجنبية فأحد الزملاء كان في وجبة خنزير فقال يا أخي إحنا مضطرين الآن نأكل قلت يا أخي كل الرحلة كلها خمس ساعات قال نأكل لا لا جميل هو طبعا والله <تصفيق> مشكلة يا أخي والله <تصفيق> مشكلة قال ابن الآن مضطرين المسافرين فخلاص هذا شرع يعني ما في. لا يا هو شرع وين سفروا خمس ساعات في الطيارة هو طبعا مثل اضطرار إذا وصل إلى حد الموت خلاص على ذكر الخنزير كنت مرة في كرايست شير في جنوب نيزلندا كنت أدرس إنجليزي هناك لغة. فخرجت من المعهد ومررت بمطعم يبيع بيتزا. بأكل اللي غدا وأمشي. فجئت عنده قلت له إيش البيتزا اللي عندك؟ قال عندنا كذا وكذا وكذا. بالإنجليزي يعني. فقلت له عطني خضار. Vegetable. بس without anything. ما في ولا شيء معها. قال بس فيجيتابل قلت بس فيجيتابل فاعطاني بيتزا خضار. فواضح فوقها جزر وطماط. فجئت وقطعت أول قطعة وأكلت. حسيت ان في قطع صغيرة لونها وردي كده زهري لا يكون يا شيخ إلا والله صار الهام هو العجيب الخنزير له 11 اسم عندهم لذلك اللي بيسافر برا يبغى يبغال ينتبه يحفظ الاسماء كلها بوك يعني تقول له This يقول لك لا بوك طيب بوك برضه هو خنزير فينتبه الواحد الشاهد وله اسماء ثاني أو بيكن ونسيت والله حفظونيها الشباب هناك الشاهد فلما شكيت أخرجتها والله ما كنت أخذت المنديل مباشرة وأخرجت اللي في فمي وأخذت الصحن وقمت عنده قلت إيش القطع هذه قال سمول بيس هذه قطع صغيرة قلت إيش؟ قال هذا هذا خنزير قلت طيب أنا أقول لك لا أريد خنزير قال لا هذه خلطة بس يعني تصلح طبعا متوصفيني يا أخي ما قصر فينتبه الواحد يعني حتى لو جاء معي واحد وقال طيب ليش إيش الحكمة يعني هذه بتقتلك ليست القضيش الحكمة الله تعالى قال ولحم الخنزير إنه محرم انتهينا ولحم الخنزير محرم قال صلوا صلاة الفجر قبل طلوع الشمس انصلي قبل طلوع الشمس انتهينا واحد ليس م... ليس يا جماعة شرطا أن يقتنع بعقله عندما يريد أن يفعل شيئا وترى هذه مشكلة الآن طلعت عندنا إن بعض الناس يقول لك اقنعني عقلا إني أنا ما عندي الاستعداد أنا أسلمك عقلي اقنعني عقلا بهذا الحكم يعني إذا لم تقتنع بال بالأمر الرّباني وبالعبودية لله تعالى تقنعك النار يوم القيامة صلى الله العافية فلا بد أن الإنسان يتبع مباشرة مثل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون يتبع ليس فقط للأمر القرآني لا بل حتى ما جاء في السنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليأتينا لي زمان قال لا ألف ين أحدكم لا ألف يعني لا أجدنا أحدكم متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما وجدنا في غيره تركناه فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا وإن قال رسول الله مثل ما قال الله يعني مثل ما قال الله في وجوب الاتباع وإلا فهذا بشر وذاك رب سبحانه وتعالى لكن المقصود في لزوم الاتباع فيقفز لك الآن بعض الناس يقول لك عطني دليل من القرآن أن الدخ أن السجاير حرام صح صح أو الأغاني أو الأغاني حرام بعضهم يأول الحديث يمكن هذا من آلاف السنين يمكن تغير ولا فهم ولا الزمان اختلف م. طبعا هذا هذا ليجهله بالسنة مش مشكلة يا أخي نحن ابتلينا بأقوام هو يجهل مصطلح الحديث ويجهل يعني آم... طرق اكتشاف الحديث الصحيح والضعيف ثم ترى السنة ليست من آلاف ال... السنين أول ما سُد سج... أول ما كتبت السنة في عهد عمر بن عبد العزيز كتبها ابن شهاب الزهري متوفي في سنة ستين أو سبعين يعني كتبت والصحابة لا يزالون موجودين الذين سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فلما يقول لك واحد يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم مات من ألف أربعمائة سنة إيش دراك إننا قالها الحديث نعم لكن الحديث كتب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت يسير ثم إنه كتب من أقوام سمعوه منه مباشرة ترى لم تكتب السنة يا جماعة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمائتي سنة أو ثلاثمائة سنة كتبت مباشرة يعني والأمه الذين كتبوها كلهم يعني لو جئت عند مثلا مسند الشافعي مسند أبي حنيفة مسند الإمام أحمد عند البخاري عند مسلم كلهم في السنين الأولى يعني أما بعضهم أدرك الصحابة كابن شهاب الزهري وعدت وإما بعضهم أدرك من أدرك الصحابة جاءوا روى مباشرة مثلا عن فلان من التابعين الذي سمعها من الصحابي روى عن الحسن البصري الذي سمعها مثلا من فلان إن كان قد صح أنه سمع من أحد من الصحابة فأنا أقول حقيقة لو لم نخرج من هذه الحلقة إلا أن الإنسان إذا جاءه الأمر من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول عليه الصلاة والسلام اتبع قال الله تعالى للمرأة تحجبي أتحجب والله في فتنة ما في فتنة تحجبي أمر شرعي انتهينا جاء الأمر الشرعي بتحريم الاختلاط ما تقول اي نعم لكن أنا سأخطرط لكن بحافظ على نفسي الشرع جاء انتهينا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ما في نقاش في هذا الموضوع جاء الشرع قال صلي الصلاة في الوقت الفلاني سمعنا واطعنا هذا الأصل يا جماعة لذلك لما قال الله تعالى أن يقولوا سمعنا واطعنا قال وأولئك هم المفلحون ثم قال وَمَيْتُ عِلَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ صِيرِ يَتَّقِلَّ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ هؤلاء هم الذين يفوزون عند الله إذا أفلحنا حقيقة في هذا الاتباع وإذا وقع الإنسان في شيء من الريب أو المخالفة يسارع إلى الاستغفار أصلي الله يوفقنا وياكم لكل خير ويجزيكم خير الجزاء ويجعلنا وإخواننا جميعا وأخواتنا من أتباع من تكلمنا عنه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وممن كان قبله أيضا من أتباع هاجر في شدة اتباعها وعائشة وغيرهم من الصالحين أسأل الله لي ولكم توفيق والسداد أشكركم يا شباب على أنصاتكم وأنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات من مشاهدة قناة تقرأ أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على أنصاتكم ومشاركتكم لنا وإن كانت مشاركة روحية قلبية لكنكم شاركتمونا في حلقتنا إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته